m mm. تركت البعد عن ربي وديني هجرت السير في درب الغرور واعلنت المتاب وجدت أمضي إلى الإيمان كي يصحب شعوري تركت البعد عن ربي وديني هجرت السير في درب الغرور وأعلنت المتاب وجدت أمضي إلى الإيمان كي يسحب شعوري فلما عدت للرحمن صارت حياتي مثل نوار البدوري فلما عدت للرحمن صارت حياتي مثل نوار البدور أطلت كسراري Atollet käsiraj يغير دربي ليهديني الى نهر السرور ليارشف منهما يختويني بحب سارك المطر الغزيري بحب سارك المطر الغزيري تركت <تصفيق> البعد عن ربي وديني أجرت السير في درب الغزير وأعلنت المتابة وجدت أن تحضي إلى الإيمان كي يسحب شعوري فنفسي أصبحت للخير تغفو كأم تبتغي ضم الصغيري فنفسي أصبحت للخير تغفو كأم تبتغي ضم الصغيري أسير بواحة ملئة عبيرا وفي أطرافها أبهى الزهوري أسير بواحة ملئة عبيرا وفي أطرافها أبهى الزهوري فطعت خالقي تحيي قلوبا وتوصلها إلى أحلى مسيري فطعت خالقي تحيي قلوبا وتوصلها إلى أخلى مسيري وللخير توفقني إلهي فأنت الجود ذو الفضل الكبير فأنت الجود ذو الفضل الكبير تركت البعد عن ربي وديري أجرت السير في درب المتابة وجدت أمضي إلى الإيمان كي يصحب شوري تركت البعد عن ربي وديني أجرت السير في درب الغرور واعلنت المتاب وجدت أمضي إلى الإيمان كي يصحب